فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم لو ورؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين, ولكن المنافقين لا يعلمون